أ و يلقى إ ل ي ه كنز أ و تكون له ج ن ة ي أ ك ل منها وقال الظالمون ان تتبعون إ ل ى رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي من شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتنا الانهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا إذا مكان رأتهم من مكان بعيد موسوعه ا ل النابلسي ضيقا م ن دعونا للعلوم ك ثبورا ا ت د ث و ر ا ل ا ثبورا كثيرا س ل ا م ي ن موسوعه ا ل التي م ق و ن ك ا ن ت ل ه م م جزاء و س ي ر للعلوم ه فيها م ما يشاءون ا خ د ي ن كان ى ربك ع د س ؤ و ل ا ويوم يحشرهم و م ا يعبدون م ن دون الله ف ي ق و ل ه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 موسوعه ت ت ع م م حتى ن س و ا ا ل ذ ك ك ر و ا ن و ا قوما ب و ر ل فقد ك ذ ب و م ا ت ق و ل و ن ف م ا ت س ت ط ي ع و و ن صرفا ل ا نصرا و م ي ظ ل م م ن ك م ن ذ ق ه ع ذ ا ب ا كبيرا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 أو ش ر ب ن الهدى شركه و ا في ف أ ن م دعويه ت عتوا غير و الملائكة ر ب ش ر ى ي و م ه ذات مضمون ج ي ن ي ق و و ل ا ج ت م ا ع ا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 انما اولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقل نذهبا إ ل ى القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فدمرناهم تدميرا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 وكلا تبرنا ت ت ب ر ي م و ل ق د أ س و ا ع ل ى ا ل ق ر ي ن ا ل ت أمطرت ي مطر ا ل س و ء أ ي للعلوم ن ا ب ل ك ا ن س ل ا يرجون نشورا رأوك وإذا إ ي ه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 موسوعه ا ل ن ا نشورا وهو ا ل ذ ي أ ر للعلوم ا ل ا ز ل ن ا م ن ا ل س م ا ء م الله الحسنى ق ي ه م موسوعه ا خلقنا أمعاما ن ي ك ا ل ن ا ه ب ي ن ه م للعلوم ف أ ا ل ن ا س إ ل ا ك ف و ر ا ولو ش ئ ن ا ل ب ع ث ن ا في ك ل قرية نذيرا ف ل ا تطع ا ل ك ا ف ر ي ن وجاهدهم ى موسوعه النابلسي ر ي للعلوم ا ل ا و س ل ا م ح ج و ر ا و ه و ا ل خلق ذ ي م ن ا ل م ا ء ب ش ر ا ف ج ع ل ه ن س ب ا وصهرا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 واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بوجا ر وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان وراما إ ن ه ا ساءت مستقرا ومقاما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 م و ا ل ذ ي ي ن س و ل و ن ربنا ه النابلسي من أزواجنا ا ت ن ق ر للعلوم الاسلاميه ج ز و ا ل غ ر ف ة س م ا ص ب ر و ا و ي ل ق و ن ف ي ه ا ل ح ي ة و س ل ا ن ا